ب سلام م ا ل على ربيل لدينه اصطفى لسيم نبي مجتبى وللمين مصطفى صحابي الكرام ويلي بيتي العظام المسلمين الشرفه واتي ع الكرام مزينه معك سنن ابن ماجه نسال الله رفعلا يسالت ممممم ومازينه معك تابعي الهبات سامحونه تاخرنا عليكم فا ع ن ي نسال الله ان يسالنا عليكم تفضل شيء ا ل ح م د لله و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على رسول الله و ع ل ى آله و ص ح ب ه و م ن و ا ل م س ؤ ا ل ب ن م ا ج ى ر ح م ه الله كتاب ا ل ه ب باب ا ت ا ل ر ج و ع في ا ل ه ب ة ق ا ل المصنف ر ح م ه الله حدثنا أ ب و ب ك ر ب ن أ ب ي شيبة أبو ب ك ر ب ن أبي شيبة ص ا ح ل م ص ن ف س ر و ل ج م ا على ة إ ا ل ت ر م ذ ي ق ا ل ح د ث ن ا أسامة أسامة ح د ث ن ا أ ب و أ س ا م ة أبو أ س ا م س ؤ و د ب ن أسامة أبو أ س ا م ة و ح ل الله ن سقط الاذات وله الجماعه عن ع و ف ع و ف ع و ف الملك من السقط ايضا سال م ر ب ز اصحاب كتب ست عوفن ابي جميل او ع و ف الملك عوفن جميل او من سقط م ا ش قال عن خلاص ومن سقط الاذات عوفن جميل、أيضاً. خلاص وخلاص الدعم الهجري نعم وقال احمد وقال احمد قال لا ما ع نظر ق ا ل مسرع ي ر ة الله نبي ر و ا ا ل ن قال ط ع و عن م ابي قلنا ل ر و ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أ ك ل حتى إ ذ ا شبع ثم عاد في قيئه فأكله. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد من, من الجماعة ومحمد المسنى محمد من قال حدثنا محمد, بن جعفر محمد بن جعفر غندر من حدثنا أصاح بوندار غندر بن بشار الأزبات بن بن بن كتابا شعبة الناس أسلقات راهزته قال جعفر جعفر في、الشعبة. قال حدثنا شعبه, شعبة أمير في الحديث سبت الجماعة قال سمعت ق ت ا د ة يحدث عن سعيد قتادة يحدث عن سعيد قتادة بن د ع المسيب م ا س س د ي وهو ن نوادر كان رأوا وتغمر الحفاظ الجماعة القدر له ح في بعض ن ا ح د سعيد ث عن ن ابن عن ابن المسيب المسيب وتابعه تابع المسيب الفقاء السبعة بل هو أعلى على من سعيد سعيد يروع متابعين هو هو ع ولكن امام س عبد الله ورسوله صح؟ صلى الله عليه وسلم وبحر وبحر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. ق ا ل ا ل مصنف رحمه الله ح د س ن ا أ ح م د ب ن عبد الله بن يوسف ا ل ع ر ع ر ي م ا ع ر ف ق ا ل ح د س ن ا زيد ابن أ ب ي ح ك ي م ا ل ع م ر ي زيد ي ز ابن هاكيم امري ل ع كول أ ح م د لبسمي ا ق ا ل ا ل مين ع سويلح ابن ا ل م د ي ن ة ض ع ف و ق ا ل ع ن زيد ابن أ س ل م ومن صفات الأسبات قال عن النبي ب ن عمر رضي ا ل ه ع ه م ا ا صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه قال المصنف ر ح من ه الله م وهب ه ب ة رجاء ثوابها قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن محمد, محمد, محمد ا ومحمد التنافسي بن اسماعيل نعم البخاري ولم ارشد م أهل ا قال حدثنا وكيع وكان ي ع ب جراح الرؤسس ي من ق ا ت الذات أ ب رواه ا جمعه ا قال حدثنا إ ب ر ا ه ي م وابن اسماعيل إبراهيم ابن ثقات الأذبات اللى ولها الجماعة هو من علية سؤال نوريه سؤال ارين سؤال اهذا طبق فوق ارين سؤال من جم من جم من اسقاط عن ع م ر ا بن دينر ا عن ع م ر ا بن دينر ا او بن م جم هذا يكون هو الطيف ي ضيء صحيح الحديث الحديث علة علة ولكن اصبحت سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع س ب ل سبع سبع سبع سبع سبع سبع س ب م سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع س ب ل سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع س ب ه سبع س ب ا سبع سبع س م ع سبع س ب ا سبع سبع سبع سبع ل ب ع سبع س ب ا سبع سبع س ب ا سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع س ع سبع و الباب الثاني كلام الاستثناء من هذا كأنه أتى ب ا ل ع م و م ثم ي ق ايضا ل ل واستثناء و ا من م م ع هذا الحق بأن نقول أن الذي وهب هبة لا يجوز له أن يرجع فيها وأن الهبة لها الذي الحق لا نقول تمتلك لكن بأن أن أن وأن يجوز شروط و يرجع و ب ط شروط يعني أ ص ل ان الهبة الهبة لتصح هذه أ يقبض ك و ن ع ا ل ا راشدا ا ا ل غ و أ ي الموهوب أن يقبض ا ا ل ه ب ة حتى تتم ا ل ه ب ة و أ ن امتلكها الذي أ خ ذ ه ا أ ن يقبضها فهي بالقبض تصبح, تصبح ه ب ة م م ل و ك ة و الدلال على ذلك أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه و ارضا كان قد وهب ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و ارضاها لحاجتها ا بعض أ و س ا خ من شعير لم تقبضها و هو على فرش الموت قال لو لو, لو قبضتي إ ن ه ا ل آ ن مال ورث لو قبضتي يعني لو, لو قبضتي لم تركتي ه قال إ ن ه ا ل آ ن مال و ر ث ة فمن اعطى عطيه وتوفرت فيه هذه الشروط وقبضها الموهوب فانه لا يجوز للواهب أن لأن يعود في هبته ان ل يعود في ع ط ي ت هبته كمثل ك ل أكله ح ى إذا قاء شبع عاد ثم السلف قالوا بعدم جواز الرجوع في الهبة لأن الرجل في, في, في عطياته إ ل ا الوالد ولدي ا وهذا صريح كما مر علينا وأيضا يعود أو والرواية يعود ولما يعود وأنه يجوز يعود أشد بأن أن أن في الذي في قيءه في هبتي في قيءه الثانية في هبتي في قيءه قيل في قيءه ليس دي الماري في هنا لما قال كالكلب قال العهد في في كالعائد في أشد قال العهد في في كالكلب الكلب مكلفا فإذا له هبته ن وهذا قول الطحاوي قال العلماء و ليس, ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء وهذا تشابه بالحيوانات وانت اصلا انت في الصلاه منهي من نقل ن الغراب عنك ب و بروك البعير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 ولكن يقول لك ان يكون هناك اشخاص يقولون ان يكون ه ن ا ل ا ش ا ي ق و ل و ان يكون هناك ا ش ا ل م س ت ن هناك ا ل خ ا ل يقولون ان هناك ا ل خ ا ص ي ق ل و ن ان هناك ا ا يقولون ان ه ن ب ك ا ل خ ا ص ي ق ا ل و ن ان هناك اشخاص يقولون ان هناك ا ش خ ا يقولون ان ن ا ك اشخاص يقولون ان هناك ا ش ا ص ق و ل و ن ان هناك ب ش ي ر ق ا ل و ن ان ه رد م ا نحلت ي و ل د ك ان ل ع م ا ن ف ق ا ل يقولون ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ق ا ل إ ل ا ا ل و ا ص ي ق و ل و ا ه ب ل و اشخاص ق ا ل له ان ه و ا ك ا ش خ ا من ذ ل ك ويعود في هبه إ ذ ا ردها عليه الميراث و المعنى أ ن ه يكون قد و ه ب أ و أ ع ط ى ع ط ي ة ثم ذلك نزلت في المواريث فنزلت في إ ر ث ه فكون هو بهذا قد, قد أ ع ط ى ا ل ع ط ي ة و الله جدا فعلا رزقها عن طريق ا ل إ ر ث أ و الميراث و أ ال ي ض ا من المستثنيات من م س أ ل ة الرجوع في ا ل ه ب ة هو أ ن يعطي ع ط ي ة يريد ا ل إ ث ا ب عليه أ ن يعطي ع ط ي ة يريد ا ل إ ث ا ب ة علي هذا ا و ه ورد ر م ف و ع ا ً م ق و ف ر ولم ي ا ل من و هذا ه ب ة ل ي ث ا ب ع ل ي ه ا فما ي ص ب ع ل ي ه ا فهو ه حق ب او أ ف ي ا ل ر و ا ي ة ق ا ل ا ل رجل أ ح ق بهبه ما لم يثب منها ا ل رجل أ ح ق بهبه ما لم يثب منها ولحد ا ذلك هذا الحديث、ضعيف. لكن الحقب أ ن ه قد ورد موقوفا في الدار القديمه وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ر ض ا ه صحيح و ر د بسند صحيح أ ن عمر الخطاب قال من وهب هيبه ل ي س ا ب عليها فهو احق بها ما لم يثب س ا عليها وهذا قاله العلماء في هذا الباب ولكن أصحاب الرأي من أهل الكوفة قالوا ا ب بأنه يعني من أعطى أعطية ولكن أهل ل في يريد من من إ ا عليها ه بها ا فليس ليس بحق بأحق ب ق ا لانه و ل أ لو وهب هذه الهبه يريد الاثاب عليها فقد نزلت منزله البيع فقد نزلت منزلة البيع وخرجت عن كونها, عن كونها آآ آآ آآ عطيه ن كونها ع لذلك قال الشافعي وايضا أ ي ض أبو أ ثور و أصحاب الرأي قالوا لا تجوز الهبه التي, تسمى أنه... التي يسميها صاحبه على أ ن ي س ا ب عليها ل أ ن ه ا في ذلك تنزل منزله ة فارقة فارقة البيع ولا تكون فارقة عقد البيع ا ل عقد عقد تكون أو ب بأنه ة أ ر البيع د ا م ق ا ل لها ل و ب هو مال مقابل مال فهو يعطي هنا المال مقابل هذا المال والحق نقول أنه قد ورد لنا حديث عمر بن رضي الله عنه وأرضاه هي والحق نقول لولا ورد وإلا مال مقابل مال المال مقابل المال عمر من نعم منزلة بأننا لنا الخطاب لقلنا ناحية النظر نعم هي تنزل منزلة البيع فأين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفاق؟ تنزل قد فأين يعطي حديث رضي لكن احنا عندنا ا د ل ة ا ث ر ي ة ك ث ي ر ة تثبت ذلك أ و ل ا ما ثبت عنهم الخطاب وقد قال بعد أبي بكر وعمر. وقال د ق النسلم ان ق ت و ا ب ل يتبعوا أبي بكر ق ل ابا ل ن بكر ي ب وعمر يرشدوا و أ ي ض ا ورد أ ن كثير من ا ل ص ح ا ب ة من ا ل أ ع ر ا ب بالذات كانوا يهبون ي النسلم يتقصدون بذلك رد هذه الهبه ة الإثابة أو ل ع ي ا وكان النمسلم بهذا لكنهم لما أجحفوا قالوا يقررون لكنهم عليه قال ويعني قد شرفت على ا ل ا أ ق ب ل ه د ي ة إ ل ا من مكي أ و دوسي أ و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود ب أ ن ه قد ثبت الكلام على م س أ ل ة جواز ا ل ه ب ة م ع إ ر ا د ة ا ل إ ث ا ب ة عليها وهذه ف ي ف ق هذا ه لما يقولون بنى بنو الى مثل عليها فهو حق بها يعني لو أ ع ط ى ه ب ة ت وهو أ ر ا د ا ل إ س ا ب ة ف إ ن لم ي س ا ب عليها فهو أ ح ق بها فلا بد أن ترد إليه مرة إليه ان ا مسائل الزواج إن الرجل الذي عقد على امرأة ه بأنه أن يكون في و على عقد ترد لها بهداية ي ي أن يتمتع ب ه اليه يرى هذه ا ه د ا ع د فهذه ترد أنه مره ا أعطاها إلا عليها وأيضا من يعني كان يحتفي بأنه أ ليسعب يعطيه يدخل ل يحتفي هدية أو من ف ا لأعراس ح أو أجل ل ع ترد عليه فهذا أيضا من أن ي ف ه ذ ا أيضا م ن باب الهبة ا ل ت ي يسعب ي ل ه ا والعرف بذلك حاكم. العرف بذلك حاكم وسائد والصحيح الراجح ب أ ن ه ا كما قلنا ثابته ة وأما القول أ ب ن ا البايع الشرع بينهما وأن النفس السلام وارد مخطاب الله وارده سنة سنة مخطاب فالصحيح أن بأن الهبة التي يراد بها الإسابة الأصل فيها أنها, أنها تجوز وأن صاحبها حق بها عليها عليها تنزل متبعة متبعة تجوز منزلة نقول وأن عنه سنة سنة سنة أن نقول بأن وأن وأنه إن لم عليها له أن بذلك لم له ويقول عمر عمر يذهب يذهب رضي وهي فرق حق أخرى رد عليها رد ع ل ي ه هذا هو م د ي ر ت ه ولكن هذا ل هو مسيرته ولكن ا هذا ل هو ه مسيرته ا لم ولكن هذا هو م س ي ر رضي ا ل ل ه ع ن هذا وأرضاه ه ب ن هو مسيرته ن ا ل د ر ا ل و م ا ا ب ل ب بقي ا ما ت ل ن ا في ك ت ا ا ب ل ه ب ا ت إلا باب و ا ح د صحيح؟ عطية ولكن لن ت ت ب ه المراه أو ا في هذه ا الباب ب س ن ن إن ش ا ء ا ل ل ل ه فيها د ر س ا ل ق التي د م ا ف و ا ا ئ د ل م ت ت ب ع ب ا ل ح ي ا ن ا ت ا ل م ح ا ف ظ ة ع ل ى ا لن ط ع تتبعها ل في ا ئ د ة من و ن هذا ه ل ف ا ئ د ة ا ل م ح ا ف ظ ة على ع ل ا ا ط ب نعم ممتاز سعيد تحريم الرجوع في ا ل ه ب ة م م ت ايضا ز أ حسم م د ة النزاع وفساد ذات البين حسم م د ة النزاع وفساد ذات البين طبعا نشوف قدر الله م ج م و ع ة سين م ج م و ع ة سين الاجابه كلها و ا ح د ة يعنى سعيد وسكاينه وسلفي ا ل ث ل ا ث ة أ ت و ا ب ا ل ا ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة في هذا الباب على ا ل ط ا ع ة هو أ ن ا أ ح ب جدا الذي يتدبر لانه الذي ي ت أ م ل يدرك دائما هذا فضل الله نعم ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة ما قلنا حسم م ا د ة النزاع بين المسلمين ل أ ن ه لو قلت سيرجع سيرجع س ي ع ه تسيئ الفساد بينهم نعم, نعم. وطبعا نعم و ي اصلا باب تاليف ا ل خ ل و ب كما قال يا ابو الوليد اذا بركت يا ام مسدد أ ي ن أ ن ت من زمن ن ع م د ه س ا ب ي ض ا ا ل ف و ا د ا ل س ا ب ق ة ك ت ب ت ه ا صحيح؟ ن ع م ذ ي ا ذ ه ع الى ا ل م ك ل ى م ك ا ن ا ك ا ن ت ا ل ى ا م ك ا ن ا ي اذهب الى ا م ك ا ا ل ي ة ذ ه ب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي ه ب الى المكان ل ذ ي ا ه الى ا ل م ل ذ ي اذهب ل ى المكان ا ي ا ب ا ل م ك ن ا م ا ل ى م ك ا ن ا ل ي ا ه ب ا ا ل ك ا ن ا ل ي اذهب ا ل م ك ا ن الذي ا ب الى المكان ا ل ي اذهب الى ا ا ن الذي اذهب ا ل ا ن ا ب الى ا ل ك ا ن ا ل ي اذهب ا ل ا ل ا ن ا ه ب ا المكان ل ذ ي ا ب ن ا ل ذ ب ا م د ك أ ش ه د ان لا اله إ ل ا انت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك